bismillahirrahmanirrahim Surystyczna nizalna ha wafaradna ha w anzalna fiha a a yath biyna tila rallakum tathakkaroon a zani fajlidu kul wa chidin minhuma mieta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 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا واولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا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 اربع شهادات بالله فشهادة شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسا والخامسة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين Wala فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ warrachmetu, ulefa إِنَّ الَّذِينَ ulefa ulefa ulefa مِنْكُمْ لَا تحسبوه شَرًّا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من اثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه al المُؤمنونَ والمُؤمناتُ بأنفسهم خيرَ وَقالوا هذا لولا فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا ولا خير تلمسكون في مَا فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم إذ تلقاونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هين سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن تكلم هذا الله أن ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لليم في الدنيا والآخرة Wallahu jallam, wallah, لا talamul. Wallah, ule, fadlullah, jallam,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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتلي اولوا الفضل منكم وسعه ان يعطوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذِ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ al للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك tullę مما يقولون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 ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يوذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم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 وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا لبعولتهن أَوْ آبَائِهِنَّ أوابائ ابو أو او ابنائهن او عولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني, إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملك تيمانهن أو التابعين غير أولي لربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 كحول يام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إ يكون فقراء يغنم الله من فضله والله واسع عليم وَاللَّيْسَ تَعْفِي فِي الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا بَلَغَتِ يَمَنُكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ فَكَاتَبُوْهُمُ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَأْتُوْهُمْ مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء نردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ badi, غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ władzę, إِلَيْكُمُ آيَاتٍ بيّناته وَمَثَلٌ مِنَ الَّذِينَ خَلُومُوا قَبْلِكُمْ وَمَثَلٌ مِنَ الَّذِينَ خَلُومُوا قَبْلِكُمْ وَمَوَعْظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ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 في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجاره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 ja chwafunę ja umę, ten tabu labu fi, ilk ulubu, ale benswabu, li jadżizia, umu lahu, a senemarabilu, a jadżida, umim, fadli, wallahu, jadżizia, ubiroi rysab, wallah dina kempfanu. عملهم كسراب بقيعت يحسبه الضمآن ما حتى إذا فوجد الله عنده فوفاه حساباً والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجيم يغشه موج من فوقه, موج من فوقه سحاب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 وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به مي يشاء يكاد سنا برقه يذهب بلبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي لبصار والله خلق كل دار من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فرق منهم من بعد ذلك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 وَإِيَّا يكون لهم الحق ياتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض مرتاب أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بلُلائِكَ همُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُوْمِنِينَ إِذَا دُعُوْنَ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَيُّ يَقُولُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Ula بِاللَّهِ جَهْدَ simu, ula مَرْتَهُمْ u simu, ula tuk u simu, ula tuk u simu, ula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 وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَيْ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَانِ اولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبيس المصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَاذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ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 كَذَلِكَ يبَّين اللههُ لَكُم لات واللهُ عَليمٌ حَكم وَإذاَا بَلَ غلَقُفَالوا مِنكُم الْحُلُ مَ فَل يسْتَذِن كَمَنْتَذَنا الذينَ مِن قبلهم كذلك يبين الله لكم والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه u e-istnaf, nachujrun وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى l حَرَجٌ وَلَا عَلَى wal حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا على En te من بيوتكم te kulu mię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 Inna lady na jest, dynuna ka billahi wa kalla dynaju minuna bilegi walosuni, faida stedenu kalibardy, xe, nim federli man, xita min humwastaw, firla inna lady go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 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تصيبهم فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ, لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أن تم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.